مؤسسة القرآن الوقفية تقدم نعم وقوله رأيت ربي في أحسن صورة نعم وقوله خلق آدم على صورته وقوله لا خلق آدم على صورته الحديث خلق آدم على صورته فإن الله خلق آدم على صورته نعم الحديث الذي يستحيه نعم وقوله خلق آدم على صورته وقوله لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن نعم هذا يعني هنا مسألة يعني الله تبارك وتعالى كما نثبت له سبحانه وتعالى العين والقدم والساق والسمع والبصر والقدرة والقوة وسائر ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نثبتوا ومن ذلك الصورة يعني كما قال المقتيبة بعض الناس أثبت كل شيء لكن لما جاء إلى الصورة راح نفاها قال لا ليس لله صورة وهذا غلط يعني وما حصل على رأس الثلاث من نفي الصورة من بعض العلماء خطأ بلا شك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن حديث الصورة وأن اناسا قالوا إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة المضروب قال هذا جهمي هذا الذي يقول هذا الكلام معطل جهمي ماذا يفعل في الرواية الثانية خلق آدم على صورة الرحمن وماذا يفعل في رواية البخاري فيأتيهم ربهم في الصورة التي يعرفون ورد بموضعين الشيخ ثلاثه في الصحيح فحديث الصورة يعني من فأولها لا شك أن هذا غلط وما حصل على رأس الثلاثمائة من بعض أهل العلم يعني الذين نفوا ذلك خطأ بلا شك قد يخطئ الواحد من العلماء لكن كما نبهتكم سابقا عندنا العلماء ليسوا في مرتبة واحدة في أئمة العلماء كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم والثوري والأوزاعي وفيه ناس من العلماء كما يحصل بعد الثلاثمائة ناس من العلماء ليسوا من أئمة العلماء الكبار فمن هذا الذي حصل منه خطأ لا شك انه ما يقتضى باحد في الغرب ويعني يدفن هذا في بحر حسناته هذا الذي نشر معتقد السلف وأخطأ في مساله واحدة الله يرحمه رحمه واسعه يعني ادى الذي عليه ولكن التبس عليه الامر ولم يكن له علم باثار السلف فوقع ومن ها هنا اناس وقعوا بعد الاربعمائه سواء من يعني من الحنفيه ولا الشافعيه ولا المالكيه ولا الحنابلة، وقعوا في اشياء ظنوها مذهب السلف فغلطوا على السلف فيها هذا ايضا خطأ لا شك والسبب هو قلة معرفتهم بالآثار المنقولة عن السلف وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيحصل من لهذا الإنسان هذا الخطأ السبب قلة معرفته بالآثار ولجذلك انظروا إلى فريقين انظر مثلا إلى الشيخ الاسلام تيمية مثلا وكذلك مثلا ابن القيم بن كثير بن عبدالهادي ها هؤلاء علماء كبار في كتب حين يسندون الكتب اللي قرؤوها على مشايخهم تجد انها كتب مفصلة كتب ضخمه ومطوله من كتب الاعتقاد لكن أقرانهم ممن خالفوا السلف تجد انهم يقراون ماذا يقراونها اجازه يا شيخ يقولوا ما كتاب لا لكيف اخبرنا به اذنا او اجازه ما يقراونها سماع يا شيخ ما ليس مختصين بها لهذا يقع هذا الانسان في غير كيف يقع الإنسان في خطا هذه الصوره طيب لو قرات وأغرقت في كتب السلف ما الذي يحصل يحصل تقول بكلامي ولا تتعدى كلامه لكن إذا جاهلت كلام السلف من الصحابه والتابعين والأئمة مدين لا شكلت ما وجدت في ساحة شيء ولا في ذهنك شيء إلا شيء أن تظن ظناً فتقول به فهنا يحصل الخطأ هذا سبب الخطأ في تاريخ الإسلام وقال رحمه الله وإثبات الكلام بالحرف والصوت واللغات كذلك الحرف والصوت هذا يعني من تفصيل الصفة الشرع إذا جاء وفصل لك الصفة الكلام الأصل أن تؤمن بأن الله يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء هو من الصفات الذاتية والاختيارية أيضا لأنه يتكلم متى شاء كيف شاء ولكن إذا جاء الشرع وفصل لك في الصفة نفسها كيف يتكلم على وسهلا على الأيام الراس ومن ذلك الحرف والصوت كما ورد في الحديث الصحيح في الحديث الصحيحة وأفرد ذلك الضياء المقدسي رحمه الله برساله كامله فيها إثبات الحرف الصوت وجمع من العلماء صنفوا في ذلك يعني ومن بعض اهل زبيد يعني من بني الاهدل ايضا صنف في ذلك ردا على بعض المخرفين الذين تكلموا يعني بما لم يعرف ففي حديث المناداه يوم القيامه حديث العرصات قال ينادي الله بصوت اسمعوا شوف كيف الله تبارك تعالى شيء عجيب يعني حتى يبين لك ان صفاتك انت ايها المخلوق تختلف عن صفات الخالق سبحانه وتعالى قال ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل انا لو اغلقت هذا الجهاز تسمعوني انتم لكن الذي هناك ما يسمعني شيء عليك كذلك لكن الله تبارك وتعالى أعلى من ذلك سبحانه وتعالى له الكمال في ذلك وفي كل صفاته ماذا ينادي بصوت يسمعه من بعد القريب والبعيد سواء إذن الصوت والحرف انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون الف لام ميم الف لام ميم صاد الف لام را حاء ميم واشبه ذلك كله حروف فحروف القران وصوته كله هو نثبته كما أثبت الله تبارك وتعالى. الله قال لي صوت. أنت تقول له لا لا ما ما لك صوت؟ هذا افتياح على الله يا شيخ ورد على الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر أن لله صوتا ولا وإشباه ذلك من النصوص. الواتب إثباتها. نعم. صلى الله عليكم وإثبات وإثبات الكلام بالحرق والصوت وباللغات. وباللغات. يعني يعني موسى كان مثلاً يتكلم العبرانية. وعيسى كان يتكلم الآرامية مثلاً. ها؟ الله ينا يكلمهم بلغاتهم سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى يعني لا ندري كيف تكلم معه يعني ما شاهدنا هذه الحادثه ولا اخبرنا نبي الله موسى عن ذلك ولا اخبرنا نبي الله عيسى عن ذلك اذا نلتزم الأدب نلتزم العلم وبالصور هذه انا ما ادري شو المقصود يعني يعني ان كان يريد الصور الذي هي صور القرآن يعني الله يتكلم في صور كما يتكلم في خارج غير الصور غير سوى القران هذا ممكن نعم وكلامه وكلامه لجبريل والملائكه نعم ولملك ولملك الارحام ولملك الموت ولارضوان ولمالك ولادم ولمالك أهله خازن النار هذا الرضوان خازن الجنة ومالك خازن النار ولآدم عليه السلام نعم ولموسى ولمحمد صلى الله عليه وسلم وللشهداء وللمؤمنين عند الحساب وفي الجنة حديث الشهداء حديث جاء الله بن حرام حديث عبد الله بن حرام إن, ربك إن الله كلم أباك كفاحا هذا شيء عظيم الله أكبر نعم قنا ونزول القرآن إلى سماء الدنيا وكون القرآن في المصاحف وأحب التناوث وابغضها يعني كما قال المصحف تعاده هذا القرآن في رواية هذه هذه هذا المصحف وهذه المصاحف نعم وما أذن الله شيء كإذنه لنبي وما أذن الله لشيء كإذنه لنبي شو هذا حديث العظيم هذا نعم وما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى, الله الله كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن وقوله لله شد دون الإقرار أذنًا ألا أذنًا اذنا لقارئ القرآن من صاحب القينه القي الى قينته الله اكبر شوفوا هذا الحديث العظيم ما اذن الله يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه كأذنه أو كاذنه كاستماعه لنبي يتغنى بالقران ولله هو اشد اذنا يعني استماعا لقارئ القرآن من صاحب القينه الى قينته صاحب الاغاني مفتون بها يا شيخ ما يقدر يخبر عنها صاحب القرآن مثله والله تبارك وتعالى اراد ان ينبه صاحب القرآن انك ما دمت تقرأ فالله يحب أن يسمع صوتك وأعظم الناس يسمع صوت منه يحب أن يسمع صوتها الرّب اللّه علّه النبي ليس قال في الحديث ماذن ما الله لشيء إلّا ها للنبي يعني يعني يتغنى بالقرآن نعم وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب وحب الله الصبر وتعجبه به وبرغ الله من الرزق والأجل وحديث نبح وحديث الموت ومباهات الله مباهات الله يعني يوم عرفة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه في ثم يباهي بهم الملائكة نعم وصعود الأقوال والأفعال والأرواح إليه نعم وحديث المعراج ببدنه ونفسه أنا أن نبه المصنف ببدنه ونفسه للرد على أهل البدع الذين قالوا إن الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إسراؤه وكان معراجه كان كل هذا نوما وين يوقفني شيخ الجنة؟ الى الجنه الجنة الى الجنه ونعمه اربع سنوات ايه محب الصبر وحديث الموت وحديث المعراج ببدنه ونفقه طيب لا بس نعم واصل يا شيخ وقال رحمهم الله ونظره إلى الجنة والنار يعني نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة والنار نعم وبلوغه إلى العرش وفوق العرش أيضا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرش وفوق العرش نعم إلى أن لم يكن بينه وبين الله إلا حجاب العزة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لقد رقيت أو ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام صريف الأقلام يعني صوت أقلام الملائكة وهي تنسخ ما في اللوح المحفوظ أليس كذلك؟ نعم وعرض الأنمياء يعني في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هو جبريل معه فلما جاوزوا وقف جبريل قال ما لك قال هذا مكاني ثم جاوز النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال يعني وصلت إلى سدره المنتهى وصفها ووصف أشياء راها ففيها أشياء يعني من ما وصفه صلى الله عليه وسلم واردة في الصحيح وفي السنان والمسانيد التي هي دواوين العلم فهي جيدة وفيها أشياء يعني في بعض الأجزاء وبعض الأمالي يعني فيها مناكير وجمعها بعض المتأخرين جمعها يعني الحج والدج جمع كل شيء وهذا ليس من الاولين لا الاولين في كتبهم ينتخبون لهذا شف حديث المعراج حديث الإسراء في في الصحيحين ها تجده له شكل وكذلك له شكل اخر في زيادة اكثر في السنن لانها محتمله وفي المسنين وفي اشياء لا في كتب العجائب وكتب الغرائب وكتب ال يعني الافراد هذه تجد فيها اشياء يعني فيها مناكير لهذا يعني احسن شيء ان يعتمد الانسان في مثل ذلك على يعني كتب دواوين العلم يعني كما ذكرت لكم وعرض اعمال امته عليه وعرض الانبياء عليه هذا في, يعني في, يعني في السماء يعني عرض عليه جبريل وعرض عليه يعني على صورته قال فاذا اشبه الناس به دحيها الكلب ورأى آدم وصف ورأى رأى إبراهيم ووصف موسى وعيسى وصف الأنبياء ذكر منزلهم نزلهم قال وعرض أعمال امته عليه وغير هذا مما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار المتشابهة الوارده في صفات الله سبحانه وتعالى ما بلغناه ما صح عنه اعتقادنا فيه وفي الآية المتشابهة في القرآن أنا نقبلها ونرد ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهين ولا نزيد, عليها ولا, ولا نزيد ن... عليها ولا ننقص منها ولا نفسرها ولا نكيفها كما جاءت نؤمن بها ونؤمن بهذه المعاني التي في ظاهرها أما ما تقول اليها الله على كيفه. سبحانه وتعالى نعم أحسن عليكم لا نزيد عليها ولا ننقص منها ولا نفسرها ولا نكيفها ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية لأن أحيانا قد يترجم الإنسان الشيء يعني حتى في الأحكام الشرعية يترجم إلى غير العربية فيكون الحكم أو, أو وصف الحكم قاسرة هذا يعني شيء رأيناه نحن في عدة دول في العالم لما تأتي الترجعة كذلك بعض الناس الذين فتوا تراجم ل معاني القرآن المعاني العامة للقران وجد فيها اشياء فيها غلط في تفسير استفاكة الله تبارك وتعالى هذا فيه خطأ والأولى دائما أن تكون الترجمة محدودة يعني فيها ما هو المترجم لا تجلس تفصل لأنك مع التفصيل تحتاج إلى الدليل إذا فصلت تطالب بالدليل ما هو أين الدليل؟ ما في دليل إذن هذا من القول على الله علم ولا نشير اليها بخواطر القلوب نعم ولا بحركات الجوارح بل نطلق ما اطلق الله عز وجل طبعا قول المصنف ولا بحركات الجوارح طبعا هذا الاصل أنه لا يشار الى يعني الصفات كما لم يشر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل ولكن إذا احتاج إلى يعني التقريب التقريب للناس فلا باس من الإشارة هذا النبي صلى الله عليه وسلم في عده احاديث لما ذكر حديث الأصابع، قال قلوب العباد بين أصابعه صدر أشار باصبعيه عليه السلام الله وسلم، وقل قلبهما، وكذلك فعل يعني من الصحابة ومن التابعين وتابعيهم يعني فعلوا هذا ولكن قليلا يعني يكون هذا بين الناس إلى حجج إليه، أما كمنهج لا يشار إلى مثل ذلك حتى لا يعني ينصرف الناس نسأل الله العافية إلى يعني القول على الله بكيفيات لم ترد فيظن الناس أن هذه الكيفيات أن له سمعا كسمع حاشاه سبحانه وتعالى يعني بصرا كبصري وصورة كصورتي وأشبه ذلك هذا ما يجوز هذا قد ينصرف إلى بعض الناس نسألها العافية نعم الله ونفسر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة لا ما من هذه الكلمة لا الائمه الأئمة المرضيون من السلف المعروفين بماذا؟ بالدين والأمانة واحد يا شيخ ما قرأ كتاب البخاري شيخ البخاري أعظم دفتر من دفاتر الإسلام ما جراه يا شيخ وجلس يعبد استفادة كما أنا نلاحظ في بعض وسائل الاعلام يشيخ وفي فيه النصوص عن الله تبارك وتعالى مما لا متخلى له إلا السم يعبث الشيخ في الشريعه ما درى البخاري شيخ. القرآن ما يعرف في قراءه الشيخ يخطئ في قراءة القرآن هذا كيف حل له أن يتكلم فيه عن الله تبارك وتعالى أو عن دينه وأحكامه وعن مغيباته سبحانه وتعالى يعني هذا الكلام لا شك إن هذا جريمة جريمة هو المتواضع معه أجر منه وأخبث منه والواجب على كل مسلم أن ينابذ هؤلاء ويناصحهم ويعني كل ما قدر على وسيلة ممكنة صالحه فيها حكمة وفيها يعني رد لشر هؤلاء هذا الواجب على كل مسلم كل مسلم بحسبه من الكتابة من النصر ومن الاتصال ومن الاتصالات الآن موجودة هذه وسائل الاتصال هذا هو الواجب أما يترك هؤلاء يعبثون بدين الله تبارك وتعالى هذا لا شك إنه من أفجر الجرائم التي هي في هذا العصر نسأل الله عادي سأل الله عز وجل أن يهديهم إليه الصراط المستقيم نعم ونجم على ما أجمع عليه ونمسك عما عن أمسك عنه ونسلم الخبر لظاهره لا سلام والأ... شوفوا الكريمة العظيمة ما أجمع عليه خلق معه وشيء امسكوا عنه أيضا خلق معهم شوفوا بيت بن جزري اللي دائما نردده بيت من جزري في الطيبة يا حلو هذا البيت فكن على سبيل نهج السلفي في مجمع عليه أو مختلافه بيتنا الحقيقة من جوامع الكلمة فيما اجمع عليه خلت معهم فيما اختلفوا فيه أيضا خلت معهم يشير لا تحدث قولا لا يقول به أحد الذي ينبغي هو هذا نعم ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهر تنزيلها لا نقول بتاويل المعتزله والأشعرية والجهميه والملحده والمجسمه والمشبهه والكرامية والمكيفه نعم هذه كلها يعني فرق خالفت السلف وتفرقت ايدي سبع يعني في خلافهم لماذا لانهم حكموا العقل ولا لو حكموا النقل القرآن والسنه واتبع السلف الصالح ما طلع علينا هذه الفرق هذه التي بالعشرات هذه الفرق نساء الله العافية كما ذكرت لكم بالأمس في آيات, آيات الصفات أكثر من عشرين قول شيخ لهؤلاء العقلانيين الذين حكموا العقل لكن السلف واحد قول من لدن الصحابة إلى اليوم وهو الإقرار والإمرار نسلم ما تكلم الله به وما تكلم به رسوله بس ولا نتعدى الكتاب السنية كما قال الموفق من قدامه في نعم. بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل. نعم. ون... إنها هؤلاء يعني يعني من يعني المعتزلة والجهمية والأشعرية والملحدة يعني والمجسيمة الذين قالوا إن الله جسم كالاجسام أو المشبهها الذين شبهوا الله بخلقه أو المكيفه وكذلك كرامية مكيفه الذين جعلوا الصفات كيفيات يعني قالوا إنها مثل كيفيات الخلق يعني هذا نشكنه خطأ خطأ خطأ ولا يجوز نعم. ونقول الآية والخبر صحيحان والإيمان بهما واجب والقول بهم سنة وابتغاء تأويلها بدعة وزندقة سنت. آخر كلامي أبيل عباس بن سريد رضي الله عنه تم بحمد الله ومنه وصلواته على سيدنا محمد وآله واصحابه وأزواجه وسلم حسنت الله أخوه صلى الله عليه وسلم يتقبل منا ومنكم صالح العمال وقد أجدت رواية هذا الكتاب ممن سمع هذا في درس الان هنا وين الأخ هناك في درس في درس ها الإعلام في عشر طيب خلاص نجيب اهل السؤالين وهذه نأخذ هذا الأخ الكريم سأل يسأل عن هل تنصحون أن المبتدئ في طلب العلم أن يحصل علم القراءات يعني تحصل علم القراءات لمن قوي عليه ما هو كل الناس يعني يصلح له علم كده لان علم فيه صعوبه شوي في حفظ ألفيات يعني الشاطبيه الف ومائه ومثلث وسبعين الدره ميتين واحد واربعين الطيبه ألف وخمسه عشر بيت يعني التحريرات الف العزم الطرق ثمانمائه بيت يعني شغل, شغل اهل القران ما هو يعني فالذي يقوى على ذلك الذي يقوى على ذلك هذه نعمه ولهذا يقول شيخ الاسلام الذي يعلم قراءتين خير من الذي يعلم قراءه والذي علم ثلاث خير من الذي علم ثنتين وكلما ازداد الإنسان من ذلك ازداد من خير كما قال رحمه الله فهذا إذا كان يقدر على ذلك أخي يقول ما هي افضل كتب المتقدمين التي تبين معاني أسماء الله الحسنى عند العلماء المتقدمين وتغيرون العظيم في كتاب من الشيخ المعثيمين رحمه الله كتاب عظيم وسهل سهل العبارة يستطيع لسان يقرأه فيفهمه وأيضا فيه بعض الكتب بعض العلوي السجاف ها؟ له كتاب ايضا نعم كذلك الشيخ البراك له ليس هو الشيخ عبد الرحمن انما الدكتور عبد الله هضم. ها ها من الشيخ وليد الشيخ وليد كتاب المقيم وليد وليد العلي نعم الشيخ وليد احسن له كتاب عن المقيم في الاسماء والصفات نعم في معانيها وكذلك من القدماء الزجاج رحمه الله لك كتاب مختصر لكنه يعني كتاب عظيم رسالة صغيرة للزجاج لأبي إسحاق حوينا هذا الكتاب لكتاب الأسماء على كل حال في كتب للمتقدمين والمتاخرين كثيرة بس أهم شيء لا تقع في مطب تأتي الواحد يعني يعبث من العابثين اللي يقول لك قال الله قال رسوله يتكلم ينقل عن إمام أحمد وأبي حنيف والشافعي ومالك رضي الله عنهم جميعا بخاري ومسلم هذا أمسكه أما للكتاب كامل ما تلقى فيه آية واحده هذا هج شيخ أدم من الجرب هذا لا تتقربها ابدا ابدا لا تقربه فيه كتاب ضخم في 500 صفحة أنا رأيته ما فيه إلا آية وحديثين والباقي سلم الخافي هذا ما شكنا خطأ خطأ والذي يطبع هذه الكتب لا شك انه ساهم يعني في التعدي على الله تبارك وتعالى والذي ينشرها كذلك الواجب على الإنسان أن يقتدي بالسلف الصالح وينظر فيما قاله الأئمة ويثق بدينه كما قال ابن سيرين وما أحسن ترمذي رحمه الله حينما ختم كتاب الشمائل بهذا الاثر قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم والله اعلم صلى الله عليه وسلم